فجئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان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 111. وأردئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشيرين 112. يأتوك بكل ساحر عليم 113. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا நஹ்னு வீன் ஹாலன அம்வ இன்ன பும்ல மினல் முக்கொர்லவீன் ஹாலூயமுசுல் கியவ இம் அன்ன கூண நஹ் நுல்முல் கீன் قال القو فلم ما القوس سحر اعين الناس واستغربوهم وجاؤوا بسحر عظيم